بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين الثالث القيام في فرض القادر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث يعني الركن الثالث الركن الثالث من أركان الصلاة لا نزال في الكتاب المنهاج وفي الدرس راحت عليك قد راحت ما عدد عظيم. الله المستعان لكن ما تلزم الظاهر فضعهم عشان ما يكون ما يتعبك عليك <تصفيق> كثرت استحق إذا كانت النفوس الكبار بتعبت في مرادها الأجسام لكما ستسفيد بكثير من غيرك يقول الركر الثالث من أركان الصلاة القيام والقيام فرض لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا او جالسا او رائما او مستلقيا وهو قادر على ان يقف والقيام فرض يكاد يكون بالاجماع بالاجماع بدون شك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما حتى قال الامام النووي في بعض كتبه انه يكفر من ينكر ذلك وهو فرض ولابد ان يقف ليقرأ الفاتحة على الاقل فالفرض في قيام الفاتحة لا ما في بعدها نعم قال القيام في فرض القادر القادر اما اذا كان لا يستطيع فهذا لا شك الدين يسر وما جعل الله عليكم في الدين من حرج نعم فاذا لم يستطع ان يقف انه يصلي كيف شاء قاعدا او جالسا نعم قال وشرطه نصب فقاره وشرطه نصب فقاره هكذا لا يجوز ان يكون هكذا منحنيا هذا ركوع لا يسمى قيام الا اذا كان الشخص قد احدود بظهره تجد من الناس من يكون قد احدود بالظهر هكذا فهذا كيف يقول هذا قيامه هذا, هذا قيامه أيوة. اعرف واحد يأتي إلى المسجد يصلي عمره 130 سنة تقريبا يمشي هو هكذا ها؟ ما ادري أفغاني أيها وقفت أول أمس حصلت هناك و... بس أدعو له أدعو له فدعيت له بشيء قال هذه لا قال ما في خلص فأنتم الله جاء نسأل الله العظيم ربما عشر كيف عنه قال لا لا بي. فلا يشقل ما فيه نلص 130 سنة وهو يأتي إلى المسجد وصلي أنتوا الآن لا يعلم كيف حالتنا وكيف حالتكم والله المستعنى أيوة فإذا كان هكذا فهذا لا يسمى قائمة وإنما يسمى راكع إلا أن يكون محدود بطلار كهذا فإنه هذا يكون هذا قيامه نقول هذا قيامه ثم إذا أراد بعد ذلك أن يركع وأنه يوم قليلا أو نعم قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح صح, صح. قال فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصريح أنه يقف كذلك ويزيد حناءه لركوعه إن قدر أيوة فإذا لم يستطيع إلا أن يقف منحنيا هكذا فقال بعضهم هذا لا يسمى قياما يقعد خلاص انتهى ما استطاع أن يقوم لكن هذا عيش والصحيح أنه يقف هكذا لأنه ما استقوا الله ما استطعتم وهو يستطع أن يأتي بهذا فلا يسقط المعصور بالعيش بالميسور نعم ولو أو لا يسقط قال ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود طام وفعلهما بقدر إمكانه يقول أمكنه القيام لكن لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد لكنه يستطيع أن يصل لقائمة والسجود والركوع ما يستطيع فلا يشكال يأتي بالفرض وهو الركم القيام ثم بعد ذلك الركوع والسجود ما استطاع يوم ما استطاع نعم قال ولو عجز عن القيام قعد كيف خلاص عجز تماما عن القيام ما يستطيع انا ارى الان الناس يدخل من هناك يأتي يمشي جري والكرسي بيضرب بعشرة ثم يضع الكرسي ويجلس عليه ورأيت واحد جلس على الكرسي حتى سكت من قوته فقام وخذ الكرسي ونعجب تاني وجلس عليه ما هذا ما يسح هذا السرع ما تسح والتكبير في الإحرام من شرطها حتى لو كان مطعب ما يستطيع أن يسلي قائما لكن قد اجى قد جاء كايمان يذكرت بالجس هذا لمسه نهيه انا ما ادري كيف صلاته نعم سيأتي كان يستطيع سياتي ان كان يستطيع ان يقدر بقدر الفاتحه فانه يكتب بقدر الفاتحه فاذا عجز جلس ثم سياتي مع كلام بالفاتحه انه اتىه نشاط وهو جالس فلا يجوز له ان يقرا لا بد ان يكتب حتى يقرأ لأن من شرط قراءة الفاتحة أن يقرأها وهو قائم أفضل من تربعه في يعني لو أنه صلى قاعدا فالافتراش أفضل الافتراش مثل من؟ أي هذا الافتراش وهذا التربع هذا الافتراش وهذا التربع الافتراش, الافتراش. الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها يفرش رجله وهذا فرش سمى فرش يفرشها ويجلس عليها كما في التشاهد الأول فإنه يفترش الرجل اليسرى هذه هي الصلاة لأنها كيف يهم كيف يتصرى يصلي بهذه الطريقة وهذا أفضل وقيل إيش التربو أفضل نعم ويكره الإقعاء. أما الإقعاء فلا فإنه مكروه لكن كيف الاقعاء الإقعاء عندنا عند الشافعية هو كيفيه او هيئه غير كيفيه الصراحه وهو ان يرمي بذيتيه الى الارض ايوه ثم يرفع ساقيه ثم يرمي بيديه الى الارض كالكلب اذا كان جالسا مقعر الكلب اذا قع كيف يقع ايوه يجلس من ربك كلاب منكم من رب كلاب من عنده كلاب ما عندكم كلاب انا كان عندي كلب انا كان عندي كلب الى الان ندمانه زعلان عليه قال ويكره الاقعاء بان يجلس على وركه وركه ناصبا وركه ناصب كالكلب انتهى انتهى الكلام انتهى الان الاقعاء هو ان يجلس على وركيه على على على, على ليتيه وينصب ساقيه ويرمي بيته الى الارض هذا الوقع انتهى الكلام الان هذا المكروه ثم بعد ذلك يقول اذا صلى وهو جالس وكان متربعا او مفترشا واراد ان يركع فانه يركع بايش بهكذا بهذه الطريقة لا ما بين فخذيه نعم قال ثم ينحني لركوعني بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه نعم والاكمل ان تحاذي موضع السجود دي. الاكمل ان يكون موضع السجود نعم هكذا لما استطاع فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن فان عجز ما استطاع ان, يجل أن, يجل أن يقف نهائيا قلنا قال ما استطيع حتى الجلوس في بواسير بواسير ما يقدر اصلا لا بالقيام ولا بالجلوس قال خلاص على شقه الايمن على شقه والافضل ان يقدم الايمن كيف الايمن كيف يصلي بهذه الطريقة كذا كده يضع رأسه هنا جهة الايمن ايوه يخلي رأسه غربا هنا في المدينة وشرقا في النسبة لي ليمن مثل القبر ايوه كأنه في القبر ممتاز فيصلي بهذه الطريقة نعم قال فان عجز فمستلقيا فان لم يستطع لا يمي ولا مستلقيا يلقي بأخبص قدميه جهة القبلة هكذا ويرفع رأسه قليلا لكي ينحنيه ويستقبل بوجهه القبلة كي ينحني الحينة عادي كي يلقص برأسه قال وللقادر النفل قاعدا وكذا مفتجعا في الأسر وللقادر النفل قاعدا وللقادر المتنفل أنير نفسه المتنفل امير نفسه يصلي قائما يصلي قاعدا يصلي نائما يصلي وهو على السرير ما بيشكل يروح عند السرير وينام على هو يصلي المتنفل امير نفسه ويتوسع في النوافل اللي ما يتوسع في الفرائض ايوه وكذا في صحيح قال الرابع القراءة الرابع من الأركان القراءة طيب كيف يكون مستقبل القبلة إذا كان مستقيا أو قائما إذا كان قائما يكون مستقبل القبلة بصدره فإذا الحرف تبطل صلاته ولذلك لا تدخل بين الصفوف أثناء الصلاة الناس صلوا وانت تدخل بالصفوف خلي الرجل الحرف يجاء 180 درجة أيها الفقهاء رونا أن هذا تبطل صلاته واذا كان مسترقيا فانه يستقبل القبلة باخمص قدميه وبوجهه هو اذا كان واقفا لو التفت يمينا وشمال لا تبطل صلاته لكن لو انه كان مسترقيا والتفت يمينا وشمال تبطل صلاته لانه يكون مسترقيا بوجهه في الاستلقاء وباخمص قدميه الرابع من الاركان القراءه ولا خلاف بين العلماء لا خلاف بين العلماء جميعا ان القراءة ركن، القراءة فرض وان كان قد وجد. وجد من يخالف كما تأخذونه في بداية المجتهد انه قد وجد المخالف من يرى انه لا يشترط القراءة اصلا من اساسها همك الله ها ما في اجماع شيء اجماع اجماع هذه ما في اجماع الا ما ادري <تصفيق> لا تستفزني يروى ان يروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صلى قال ولم يقرا فقيل له ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا كان مضبطا قليلا ملا بأس إذا قالوا فلم يعد القرائش شرطا ولا ركرا ولا غيره لكن العلماء في ذلك لهم تأويل كثيرة في هذا الموضوع ولسنا ندرس فقه مقارن ولكن فقط ثقافة ثقافة نعطيكم قليل من أقوال الفقهاء في هذه المسائل إذا قد وجد من يقول أنه لا يفترق قراء أصلاً، القول الثاني أنه لابد أن يقرأ، وهذه لا إما الأربعة، لا إما الأربعة يقول لابد أن يقرأ، والرقراء فرض، فاختلفوا في ماذا يقرأ، فقال الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقرأ الفاتحة، وقال الاحناف يقرأ ما تيسر بالقرآن. هذا اللي موجود في القرآن عندهم فرض ما ثبت بالقران فقط فاقتراه ما تيسرى بالقرآن واما وأما حديث المسيس صلاة عندهم فهذا ثابت عندهم بالسنة والسنة عندهم لا ترتقي القرآن وأن عندهم ما ثبت بالسنة يكونوا واجبا ولا يكونوا ركنا ولا فرضا وهذا خطأ ها وعندهم الزيادة على النص نصخ وأمور كثيرة بلاوي واتعبوا انفسهم تعب لكنهم على آية حال يقولون واجب وليس بفر، فإذا صلى بغير فاتحة صحة صلاته ويكون آثما والجمهور يقولون لابد من قراءة الفاتحة لكن الخلاف بينهم أن الشافعية يرون قراءة الفاتحة للإمام والمأموم المنفرد وأما المالكية والحنابلة فإنهم لهم تفصيل في ذلك فلا يرون قراءة الفتحة بالنسبة للمأموم إذا كان مؤتما في صلاة جهرية بعضهم يقول صلاة جهرية هو سرية وهذا خطأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قراءته حتى للمؤتم بالصلاة الجهرية قال لا تفعل إلا بأم القرآن وهذا نصب في محل النزاع إذا قرأت الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به لا قال ويصن بعد التحرم دعاء الافتتاح يصن قبل أن يقرأ الفاتحة أن يستفتح والاستفتاح له كيفيات الكيفية الأولى بالتنزيه والكيفية الثانية بالاستغفار والكيفية الثانية جامع بينهما واختار الشافعي الجانع بينهما فالأول يقول الله اكبر أكبر سبحانك اللهم عندك اللي هو توجه عمر بالخطاب قالوا والثاني الاستغفار كأنه الثالث دعاء الثالث دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بينه المشرق والمغرب حيث به هريرة والثالث وجهت وجهي فإذا واحد تنزيه واحد دعاء واحد جامع بينهما والشافعي يختار الجامع بينهما فهذا فيه تنزيه وتوحيد وفيه أيضا دعاء فيقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والحليفة المسلمة من المشركين آخر الحديث الوارد في ذلك ثم يستعد بعد ذلك يقول عود بالله من الشيطان الرجيم وعوض بالله يستمعون من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم لا هذا تابع التكبير ما يكمل ليستفتاح قال ثم التعود ويسربهما ثم التعوذ يشرح التعوذ يقول عود بالله من السيطرة الرجيم يسر التوجه والتعوذ نعم فيقول عود بالله من الشيطان الرجيم أو عود بالله السميع علي من الشيطان الرجيم. ويتعوذ كل ركعة على المذهب ويتعوذ بكل قراء عندما يقرأ إذا قرأ القرآن فاستعد بالله فالمذهب يقول انه يقرأ يستعذ بكل صلاة والوجه الثاني أو الطريق الثاني يقول لا يقرأ. او لا, يتعو... لا يتعول الا في الاولى فقط لكنه حتى على القول بانها في كل القراءات انها في الاولى اكد والمسألة فيها اقوال او اوجه او طرق ما هي هذه المسألة اقوال او اوجه او طرق يلا انت بحافظين الى المصطلحات انت بحافظين اه أوجه. اوجه اوجه اه اه اه أقوال اه قلت لكم احفظوا هذا اذا عبر بالمذهب فهذه قائده عندكم ان المساله فيها طرق فاذا كان المساله فيها اوجه فيقول الاصح او الصحيح او كذا او وجه او اوجه فقط واذا كان اقوال فيقول الجديد او القديم او قولان او اقوال او كذا فاذا كان المساله فيها طرق فيقول والمذهب يعني ايش المعتمد من الطرق الموجوده كلها فقد يكون فيها ثلاثه اربعه اقوال وخمسه اوجه وقد يكون فيها قولان وقد يكون ثلاثه وقد يكون اربعه وقد يكون سته كل ما روى فيه المدرستان محكويه ومذكوره في هذا فاختار المؤلف المذهب يعني المعتمد من الطرق اذا قال المذهب يعني المعتمد من ايش من الطرق احفظوا هذا الكلام اول كل ركعه على المذهب الاولى اكثر نعم وتتعين الفاتحه كل ركعه الا ركعة... يعني ان الخلاف موجود انه هل يتعود ولا تعد الثانيه والثالثه والرابعه اما هذا مؤكدين جميعا على ان الاولى لا خلاف بها انه سنه مؤكده أن لا يتركها ابدا قال وتتعين الفاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق. وتتعين الفاتحة على كل قادر على قراءتها وهو الموافق إذا كان وهو ال الذي يقرأ إذا كان إناما من أو, أو منفردا أما إذا كان مأموما فله أحوال من يكون موافقا أو يكون مسبوق فإذا كان موافقا فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة غصبا عنه ولا يصح منه الصلاة إلا أن يقرأ أبداً لا يصح إلا أن يقرأ الفاتحة كانت الظروف وأنه يجوز له أن يتخلف باكثر من ثلاثة أركان اربعه أركان حتى يأتي الفاتحه ولا, ولا, ولا يتركها. أما ان كان مسبوق فهذا يتحملها الإمام إذا قال الله أكبر فركع الإمام يركع معه غلص تسقط عنه أن يتحملها الإمام آه ما يجاوبني هل تسقط عنه هو يقول الآن تقرأ الفاتحة ولا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقا فإذا كان مسبوقا هل تسقط عنه الفاتحة او يتحملها الإمام ما الفرق ما الفرق? اذا قلنا تسقط. فيكون هناك احكام. واذا قلنا تحملها الامام يكون احكام. خلاص نسلها ايش قلنا في الخلاف في كل اوجوه او لا عندك تمنى الخلاف. ولا ايش الفائدة بالاقوان. لا. لا. اجابه فارس تمام ها لا اجابه فارس صح وهي ان لما نقول تسقط سواء كان الامام على وضوء او على غير وضوء متى ما صحت صلاه الماموم سقط عنه اصلا اما اذا قلنا يتحملها الامام يتحملها ما دام اهلا أما إذا كان هو يصلي بغير وضو الإمام صلي بغير وضو جلب أو بغير وضو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وركع الركع الأولى وجاء واحد قال الله أكبر وهو بالركوع سمع الله الحمد ثم قال بعد الإمام ذكر أنه على غير وضو سلم فقال الموافق مائي في اشكال في صلاته صحيحه لكن لابد ان ينبه المسبوق يقول له إيك يعد الركعه انا لا اتحملها عن لانه اصلا صلاته ما تصح لانه ما يتحمل صلاه نفسه كيف يتحمل صلاه غيره من لا استطيع اتحمل صلاته كيف يتحمل كيف يضمن لغيره هو اصلا في غيره هو <تصفيق> اضمي ان لازم يكون ملي وقادر على الدفع هذا اصلا ما عن لنفسي ولا لغيري فهو مديون كيف يضمن من يضمن؟ ما صحت صلاته كيف يضمن اذا تقول ويتحملها الامام اذا كان اهلا يعني على وضوء صلاته صحيحه اما اذا لم يكن اهلا فانه لا يستطيع ان يتحمل صلاه غيره ما ممتاز ذكر ها يقول يقول يقول هل إذا كان الرجل هذا مسبوق جاء مسبوق ويقول أنا ادري أنه يتحملها الإمام أو تسقط لكنني سأقرأ إذا كان يستطيع أن يدرك الإمام وهو راكع فهذا يجب عليه أن يقرأ إذا كان قد فرط كيف يقول مفرطا يدخل بالاستفتاح يقرأ بالاستئتاح او بالاستعاده فهذا مفرط هل اصلا يقول الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى يوم الدين ركع خلاص اركع تسقط ولا تحملها خلاص بتاع الكلام لكن لو قال الله اكبر وجه توجهه الذي فطر السماوات اه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر قال الفقهاء هنا يجب عليه الآن أن لا يجزه ان أن يركع هذا مفرد. يقرأ بقدر ما كان سيقرأ من الفاتحة لو كان قرأ ثم إن أدرك الإمام وهو راكع أدرك الركعة وإن لم يدرك الإمام بأن رفع الإمام يحرم عليه الركوع ويكون قد فاتته الركعة اصلا أيوة ويوافق الإمام الآن فيما هو فيه ويقوم ويأتي بهذه الركعة لأنه مفرد. لا بد أن يأتي بالفروض. ما تقرب إليه عرضي بحب من إيش؟ مفترضه. يتقرب بالنوافل، يتقرب بالفرائض وبعدين بالنوافل. أيوه. قال والبسمة منها. والبسمة بسم الله الرحمن الرحيم. منها اختلف العلماء على أقوال في البسمة. فعند الشافعي رحمه الله تعالى أن البسملة من الفاتحة ومن كل سورة وفي قول أنها من الفاتحة فقط وعند الحنابلة أيضا لهم قولان أنها من الفاتحة ومن كل سورة وعندهم رواية أخرى أنها من الفاتحة فقط والمشور عندهم أنها ليست من الفاتحة ولا من السور وإنما هي آية مستقلة وما ذهب الأحلاف ليست من الفاتحة ولا من السور وانما هي ايه يؤتى بها للفصل بين السور واما عند المالكيه فليست بايه لا من الفاتحه ولا من القران مطلقا وهم متفقون جميعا على انها في النمل شطر ايه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ومتفقون انها في سوره بلاءه والتوبه انه لا يقراها ابدا كلهم والاختلاف فقط في اوائل السوار وفي الفاتحة فعند الشافعية كما قلت لكم والغريب أنهم لا يكفرون بعضهم بعضا مع أنهم متفقون أن من ينكر حرف من القرآن يكفر أو من يثبت ما ليس في القرآن يكفر وهنا المالكية لا يكفرون الشافعية وثبت تسعة عشر حرف والشافعية لا يكفرون الحلال المالكية لانهم انكروا تسعة عشر حربا لماذا؟ لا. أه؟ سأتحب من سأتحب من سأتحب من تمام ممتاز آه الشافعية يقولون المالكية يقولون الهيزة ثابتة بالقرآن ابدا وانما بعض الروايات ذكرت في القراءات العشر لا مانع من أن يشبه ان يقرا بها واما الشافعيه يقول فهي ثابته بالقراءه العاشر كلها ولا في واحد منها اما القراءه الا ولكراءه البسمله الا انهم يقولون ثابته حكما لا قطعا ثابته حكما لا قطعا فما الفرق بين قوله تعالى انه من سليمان إنه إنه وانه بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأ هناك أنكر أو قرأ ما الفرق إذا أنكر هناك والفرق بين إذا أنكر بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أيها في سورة النملك ثابت قطعا يكفر منكرها وأما بالنسبة له أول الفاتحة فثابت حكما لا قطعا وإن كان قد وجد من يقول بأنها ثابت قطعا لكن نويد الامام امام الحرمين قال هذه سماجه لا يجوز ان نقول النافه قطعا لان لو قلنا النافه قطعا كفرنا الماليكيه كلهم هذا خطا ايوه وان كان قد قال شيخي الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله شبيب الرحمن الربوان قال بانها ذابه قطعا وهي يقرى تقرا بالفاتحه باول السور من الفاتحة ومن كل سورة وتقرأ جهرا بالجهريه وسرا بالسرية وهو قد نقل, نقل الشوكاني في الوبل والسيل والنيل وغيره لكن والله أعلم أن قصد الشوكاني قطعا ليس الاستلاح عند الفقهاء الذي يقول أنه ينكر يكفر كا منكرها وإنما لعله توسع بالألفاظ فقط قال ولو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصحى قال فإذا قال ولا الضالين ولا ولم يقل ولا الضالين الضاد غير الضاء الضاء يأتي معروف الحروف اللثوية ضاء ضاء أب أب أب أب أب أب أب أب والضاد يأتي من اصول الترايا مع التساق من الجهة اليمنى واليسرى ولا الضوء ولا ضو لكن هذا لا يدركه الا الفقهاء في التجويد فاذا قلنا بهذا القول الذي شدد فيه الفقهاء لا اضطرنا كثير من الصلوات وهذا بعيد جدا هذا بعيد جدا وان كان قد وجد افغاني من الافغان من جماعتكم يقول الصحيح انه هو وليس <تصفيق> قالوا هكذا ان احد القراء هنا كان يقول هو الضالين صح وليس الضالين لكن هذا كان من باب المشاكله لما يقول هذا كذا يقول ثاني كذا يقولك عكس يعني الصحيح انها الضالين وليست الضالين لكن اذا نطق بها الضاد ضار او الضار فهذا لحن خفي لا يدركه إلا قل المعالي من أصحاب التجويد فلا ينبغي أن نقطع الصلاة من لم ينطق بها نعم. قالوا يجب ترتيبها وموالاتها. ويجب ترتيب الفاتحة بحيث يقرأها هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا أخرها. لا يقول ولا ضالين أن ويقرأ الآية قبلها والآية اللي قبلها ويعكسها هذا لا يجوز نعم. موالاتها. وموالاتها لا يقرأ كل آية وينفصل ثم يتفكر بعد ذلك بآيات الله ويجلس يتفكر خمس دقائق ولا عشر دقائق حتى ينفصل لا إذا طال الفصل بطلت القراءة وليش الصلاة قال فإن تخلل ذكر قطع الموالاه قطع القراءة لا فإن تعلق بالصلاة فتأمين فإن, فإن فإن تخلل ذكر فإن تخلل ذكر الحمد لله رب العالمين لا إله الله أصلاه على ذكر قال يرجع من جديد يرجع من جديد أيها حتى وإن كان فصلاه بذكر إلا ذكر الإمام لأنه يجب عليه أن يق... أن... أن... لأنه... لأنه يستحب يستحب أن يقول آمين لتأمل الإمام فإذا قال الإمام ولا الضالين وهو يقرأ نعم آه غير المقصود هو يقرأ يا كلام يا كلام آمين ما الكيوم الدين يا كلام بدو يا كلام يعني إحنا في ما في مشكلة هذا أنه العيش لا يقطع الموالاة قالوا لأنه تعب للعيش للإمام نعم آه مسألة يجوز أن يقرأ قبل الإمام ولا يقرأ قبل الإمام هذه مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله في صلاة الجماعة يجوز ما في مشكلة خاصة إذا رأى ان الامام ليس فقيها لان الامام اذا كان فقيه ينتظر اذا قال للضاع الليل ان يقرأ من بعده اذا كان فقيها الامام فينتظر فترة حتى يقرأ المن بعده قد يكون هو ممن لا يقل بكرات الفاتحة مثلا اصلا يراعي المذاهب الاخرى وهناك سكتات في المذهب الحنب اربع سكتات عليكم السلام أربا سكتات منها هذه انه اذا قاله الرضا يسكت حتى يقرأ من خلفه نعم أو... قالك تاميمه لقراءه امامه وفتته عليه هذا لا يؤثر اذا امنا اذا اذا قرأ اذا امره الامام وفتى عليه لكن اصح اي نعم لا تبطل يعني ويقطع السكوت الطويل نعم اذا سكت طويلا فانه السكوت القليل خفيف اذا كان اعراضا فانه يبطل القراء والسكوت الطويل حتى ولو لم يكن اعراضا قالوا يبطل القراءة قال وكذا يسيرٌ أصد به قطع القراءة بالأسف ايه فإن جهل الفاتحة فصدر آيات متوانية ما استطاع ان يقرأ الفاتحة قرأها قض المصحف وافتح الجوال إذا ما عندك بدلا تقنس تراسل بالواتساب افتح الجوال وقرأ ايش الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين امين وبعدين رجع ثاني مره بسم الله الرحيم. عادي في الركعة الاولى والثانيه من الجوال عادي واضح يجوز ولا يجوز لك ان تقرا سترك الفاتحه وانت قادر ان تقرا من الجوال لا يجوز لانك تكون قادرا فاجلس فقرأ سبع آيات ما قدرت تحفظ الفاتحة ما استطاع ان يحفظ الفاتحة قرأها مئة مرة ما قدر ابدا ما استطاع خلاص يقرأ أي سورة يقرأ سبع آيات من أي مكان من المصحف، وهذا اشترط الموالاة الرافع يقول لا بد من الموالاة لأن الفاتحة موالاة فلا بد أن تكون الآيات موالاة ايضا يقرأ في الموالاة من ال... من, ال... من ال... من البقرة او من اهل عمران او من اي سورة والنوي يقول لا يشترط الموالاه ممكن يقرأ واحدة من الناس واحدة من الفلق واحدة من البقرة واحدة من, من تبارك واحدة من النور واحدة من كذا والراجح والله اعلم ان ما ذهب اليه الرافع اقوى نعم. ما إن أيو واحد. أيو واحد. اذا كان اية وحدة قال لا بد من سبع آيات لا بد من سبع آيات لكن إذا نظرنا للمعنى إذا نظرنا للمعنى فا كان عدد الحروف مئة وستة وخمسين حرفا فما فوق فإنها مجزئة وإذا نظرنا للألفاظ الفقافة إنه يقول لابد من الآيات لا فإن جهل الفاتحة فصبر آيات المتوالية فإن عجز فمتفرقة قلت الأصحى المنفوس جواز المتفرقة مع حفظ متوالية والله أعلم بل ينبغي الأصحى أن يكون المتوالي أفضل فإن عجز أتى بذكر وما يجب نقض بروس مدري عن الفاتحة بالأصحى أيوة عدد الحروف 156 حرف فيأتي بآيات أو حروف أو أذكار سبحان الله الحمد الله ولا إله إلا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله هكذا يأتي بيه ما في مشكلة لا. قال فإن لم يحسن شيئا وقف قدرا ما استطاع أن يأتي ولا ظمم بكم ولا من يحزنون يأتي من البدل يكث يكث الله اكبر يكث يكث بقدر يعني. بقدر الفاتحة هذا الميسود ايوه ويسن عقب الفاتحه امين خفيف الترميم بالمدح امين والقصر كيف بنقرا القصر امين والقصر كيف امين اه اه اين اصحاب القرات اين اصحاب القرات اه امين مش امين امين القصر المد جائز يقول آمين آمين آمين, آمين. يجوز المد والقصر غيره لكن يجوز هذا ان يقول بالقصر الفقال لما يقول بالمد والقصر يقصد هناك يبعد كما يريد او قاله غفر والقصر بدون مد أصلا يقول آمين قال ويؤمن مع تأمين إمامه التأمين متى يؤمن المأموم من يقول لمن ها كيف جيد <تصفيق> اه اذا قرأ الامام فانه سيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين تمان طالع مطلع فوق طالع جبل صح سيقوم نفس انتظر شوي فأمن معه. أهلا لما ينتحي من الظالين انتظر شويه انتظر خليه يطلع الضالين ان يأخذ نفسه ويأمن أنت معه لانه من آمن وافق تأمينه تامين الملائكة غفره له والملائكة تأمن مع من ان تقرب القناة العشر هل ثبت أنها أن الفات أن البسورة ما تقرا بالقناة العشر لا كل القراء رواه لأي كل القراء ثبتوها. طيب. كل القراء ثبتوها. لا لا شو والشيخي كلهم يقولوا ثابت بالتواتب. لكن هم يقولوا أنها غير ثابتة في روايه كأنه في عمره أو عندهم رواية عندهم قانون كأنه نافع نافع كأنه في بعض روايات نافع أنه لا يثبتها كأنه الله وعلم. ها ليس الدنيا بكتب الفقهاء ها؟ الطرق احيانا تقي الطرق الشاطوية قوي من الف طريق لكن في الاخير كل الروايات بال... بالاجازه بالاجازة العامة قال ويجهر به في الاظهر قال واحد دورت دور المشرق والمغرب اخذ الاجازة كلها وفي الاخير كلها حتى الكبار معه شوية الباقي كلها بالإجازة العامة شوية الباقي بالإجازة العامة ما فيش كل كده من الأول إلى الأخر بأن أقرأت كلها بالإجازة كلها المتصرة ما فيش قل لها قل مينة يمزة ومشكبوا علينا بكلها اش لقينا <تصفيق> نتحرك يقول لها حصك هذه تخصص، التخصص <تصفيق> لأحلو نسلم لأصحاب التخصص لا إش في ذلك إذا عندنا أي مسألة حديثية في مسألة المحدثين وإذا عندنا شيء بالقراءات يعني إذا قال مثلاً والضحاء وقرأة الضحاء من سورة السور ثم قال في الأخير إذا انتهى من السورة يقول الله أكبر من كذا قال لأكبر هل نسأل المحدث ولا قال لأصحاب القراءات القرآن ما نسأل المحدث إذا حدث قال حديث محدث ضعيف ما نأخذ بقوله أصلا يقول ليس لك دكر هنا أنت مالك ولا فقي إنما تقهد من من؟ القراء رأة فالقال هو يثبت أنه ياخذها عيش مشابهة من مشايخه لرسول رسول الله نعم قال ويجهر به في الأظهر الآمين آمين المذهب الجديد أنه لا يجهر ابن من المذهب الجديد أنه لا يجهر غير بيش من الحلاف الحلاف شيعة المذهب الجديد المذهب الجديد يا ما يجهر المذهب الجديد عند الشافعي ما يجهر بامين ايوه يا اصحابك الى كلهم المذهب الشافعي يقول ما يجهر ايش بيه والمذهب القديم والمذهب القديم يقول يجهر وهو الراجح وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد أنه يجهر والغريب الغريب الغريب جدا جدا جدا جدا ما دليله؟ دي القديم حديث عند ابن ماجه وهم انفردوا به ابن ماجه وقال بأنه يكون ضعيف وهذا الحديث الذي عند ابن ماجه مو عن الرسول ولا أبيبك ولا عمر ولا وثمان ولا علي كانوا خلفاء من عهد الزبير ومن بعضهم إذا قال الإمام آمين فإنك تسمع للمسجد لجه آمين هذا هو ابن ماجه لكن قالوا ذكره البخاري تعليقا وبعضهم يقول أنه أيضا قد وصله من حجر والله أعلم. فعلى إتحال الراجح أنه والعمل عليه من أيام زمن لازم. لا يزال. نعم. قالوا. ها؟ أنا رب العالمين هلا شاء. قالوا تسلو صورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة تقرأ. وتسلو بال بالثالثة بعد الأولى والثانية والثالثة والرابعة تقرأ. سوره الفاتحه الفاتحة في تركت سوره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ايش رايكم تركت الاولى والثانيه والثالثه والرابعه تركت سوره الفاتحه ما رايكم ها؟ بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس المذهب الجديد أنه من بالأولى والثانية والثالثة والرابعة يقرى بكله وإذا كانت هنا هي والثانية والثالثة والقديم يقرا بالاولى والثانية فقط وهو الراجح وهي بالمسائل أيضا المعتمدة من القديم على الجديد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول <تصفيق> لي من اليوم لا واحد إيه